ویل جا يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ا نل مس مس چلو دن پی دلی سمپ وی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 وَإِنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُرِدْ مِنْكُمْ أَنْ يُضِلَّهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ ضَرًّا وَلَا نَصِيرًا وَإِنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَلَنَسْلَمَ فَوْلًا لَا تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنْ لَوِ اثْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْخَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ نَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ بِبَدًا قَالَ إِنَّمَا أَدَعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلِنِّي لَا كُذِبَ وَلَا رَجَدَ قُلْ إِنِّي لَأُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنَجِدَ مِن دُونِهِ مُنْتَهَدًا إِلَّا بَلَاغٌ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ مَقَالِبِينَ فِيهَا أَبَدًا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من الضعف ناصرا وأقل عددا قل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. مروح من المتزملكم الليل إلا قليلا نفه أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا سقيلا إن ناجئة الليل هي أشد وطأ وأقرم قيلا إن چیلا وج میلا وذرني أولي النعمة قليلاً. إن لدينا وطعاما وعذابا نليماً. يَوْمَ ترجف الأرض وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ نچی بلوکی إِنَّ اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۚ تَعَاطَىٰ فِي الْعَوْنِ رَسُولُهُ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فكَيْفَ تَسْتَقِيمُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ السماء انفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكيرا فمن شاء أن تؤخذ إلى ربه سبيلا